رقم 19 يجب أن لا يزيد الفارق بين عمق الأخديد الأساسية لتوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 مليمتر ألف نعم ب لا أعيد يجب أن لا يزيد الفارق بين عمق الأخديد الأساسية لتوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 مم ألف نعم ب لا